آمين لا إله إلا الله محمد الرسول الله اللهم رب هذه التعويت التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضلة والدرجة الرفيعة العالية إلهي وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد